بسم الله الرحمن الرحيم صاوده والقران ذي الذكر بني الذين كفروا في عزته وشقاق كما اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا ان جاء وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل لنا الهه اله واحده ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الالهتكم ان هذا إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الأخيرة إن هذا إلا اختلاق انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لم ما يذوق عذاب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 كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو اللَّوْتَ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ لَحْظَابٌ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ وَمَا يَنظُرُهَا أُولَئِكَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَرَاغٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَذِّبْ لَنَا قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ واذکر عبدنا داوود ذليلا انه اوواب ان سخرنا الجبال معه يسبح يسبحنا بالعشي والاشراق والطير محشوره كل له اوواب وسددنا ملكه وآتيناه الحكمه وفصل الخطاب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 إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقى الظلمك بسؤال نعجتك إلى لعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ غَفَرْنَا لَهُ ذَانِكَ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 ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار كتابنا انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته ومن يتذكر اولوا الباب ووهبنا لداود وسليمان نعما العبد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 وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ ٱلَّذِى لَّهُۥ لَا يَنبَغِى لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِى ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّامٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا هَذَا عَطَاؤُنَا فَمُنٌّ وَأَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنًا مَآبًا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ وَارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضَرْبًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحِنَّثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْعَهْدِ وَالضِّئَالِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرِ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ أَخْيَارًا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 فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعيونهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما تعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هَٰذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَٰذَا فَأَجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ انهم صالون النار قالوا بلنتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبيس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من النشار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من النشار اتخذناهم سخريه نمزا واتعنهم لبصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار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 فإذا سوَّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين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 قَالَ رَبِّ فَانظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَدْعِيائِنَّ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ